السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخي وحبيبي وأخت الفاضلة لسه الجولة بتاعتين بارح ما انتهتش لحد دلوقتي ولسه هتستمر البكرة تاني لأنها جولة خطيرة جدا في أمثال انتشرت بين بعض المسلمين حبينا نقول موقف الشرع منها وموقف السنة منها حبينا نقول يا جماعة إن احنا قبل ما نتلفظ بكلمة نتذكر قول المولى عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تعال نكمل بقية الأمثال أو بقية الكلمات المنتشرة ونشوف موقف شرع منها بس بعدما نتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم واحد بيكلم صاحبه بيقول لي فلان انت ما بتصليش ليه بيقول لي عم صلي ايه هو انت ما سمعتش المثل اللي بيقول ساعة قلبك وساعة ربك وساعة ربه ما بيجيش خالص طبعا وساعة قلبه شغالة 24 ساعة ويستدل بحديث صحيح رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظلة قال له ساعة وساعة يعني ساعة وساعة يعني ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض بها الايمان بالعمل الصالح والتفسير التاني وده أجمل إن ساعة بتستمتع فيها بالمباحات اللي ما فيهاش معصيه عشان تستعين بالمباحات دي على طاعة ربنا خدت زوجتك وأولادك اتمشيتوا في مكان جميل يعني اكلتوا ترمس ودوره مشوي وشربتوا حاجه ساقعه واتمشيتوا على البحر في مكان ما فيهوش معصيه ورجعتوا البيت ما الله نمتوا ساعتين وقمتوا صليتوا قيام ليل فكانت الفسحه دي عونا لكم على الطاعة يبقى ساعة وساعة أما ساعة في ساعة القلبك وساعة الربك لا حبيب قلبي حياتك كلها لله قل كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونسأل بقى الشاب اللي ما بيصليش اللي بيقول ساعة القلبك وساعة الربك ترضى تيجي يوم القيامة يبقى ساعة في النار وساعة في الجنة يقول لك لا يا عم انا عايزها كلها في الجنة لو عايزها كلها في الجنة يبقى حياتك كلها تكون لله سبحانه وتعالى طيب من ضمن الأمثلة واحد راح يقضه مصطحة في شركة معينة أو في مكان معين فقبل موظف نقفل الدنيا كلها ومكالكع وضرب 111 ومكشر فيقول لك أعوذ بالله فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل طبعا الكلام ده غلط لأن مفاد الكلام ده أن في إنسان من البشر يقدر يمنع رحمة ربنا لأنه بيقول لك ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يبقى وعي تقول فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل واحد قابل صاحبه فبيسلم عليه زاكا فلان والتنين مش ملتزمين اخبارك ايه واخبار السرقة والناشلة والحجال دي ايه؟ فبيقول له والله في الاسبوع ده يعني ما سرقتش غير متين جنيه يقول له يا راجل متين جنيه بس تحتى المثل بيقول لو سرق تسرق جمل ولو عشق تعشق أمر تبدأ أنت هتيجي يوم الإيامة حبيب قلبي هتيجي يوم الإيامة وكل حاجة سرقتها هتشيلها فوق كتافك يعني أنت النهاردة بدل ما تقول له لو سرق تسرق جمل ولو عشق تعشق أمر ده أنت المفض تقوله لو سرقت توب إلى الله وتحلل من المظالم لإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس من لا درهم ما له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وبدل ما تقول له لو عشقت عشق أمر قل له لا خد بالك كما تدين تدان والعشق ده طريق للزنا والزنا عقبته في القبر كذا وعقبته في الدنيا كذا وعقبته في الآخرة كذا الحق وتوب لربنا سبحانه وتعالى وارجع لربنا بدل ما تقول له لو سرقت تسرق جمل ولو عشقت عشق أمر واحدة متجوزها جوزها موريها الأمر أو النجوم في عز الظهر وتعبها في حياتها فراحت تزور جارتها زيك يا فلانة الحمد لله فتتطمن بقى وتشوف هي بس الوحيدة المعذبة في الكون ده كله ولا كل النساء الله يكون فعونهم معذبين برضو زيها فتقول لها أخبارك إيه حبيبتي مع جوزك قلت لها جوزي ما شاء الله عليك ياريت كل واحدة في الدنيا ربنا يرزقها بواحد زي زوكي ما شاء الله موريني لهنا كله أخلاء الدنيا وأدب الدنيا وزوء الدنيا وجمال الدنيا أنا عايشها مع الحب كله فتقول لها إيهو تكوني مصدقات أنتي مسمعتيش المثل اللي بيقول يمأنا للرجال يمأنا للموايا في الغربال يعني كأنها عايزة تقول لها إن كل الرجال غششين ومكرين ومخادعين ويعني بسقف إيه وكأنها تخبب المرأة دي على زوجها وقدناها النبي عن ذلك وقال ليس منا من خبب امرأة على زوجها فبدل ما تقول لها يمأنا للرجال للرجال يمأنا للموايا في الغربال قل لها ربنا يبارك لك ودعيلي ربنا يهديه لزوجي احيانا واحد راح يقض مصلحة ومعه صاحبه فلقى داخل على واحد الراجل ده اصلا راجل مش كويس بالمرة فداخل بيقول له حضرتك والسيتك ومعاليك وعظمتك وا وا والسجل اللي بقى اللي تعرفينه الاستوانات الجميلة دي فبيقول له يا عم انت بتقوله الكلام ده ده انت عارف راجل ده اصلا مش كويس وما يعرفش ربنا ربه كذاب كداب وا وا او كذا وكذا يعني مثلا بيقول له فبيقول له انت مسمعتش الم لو كان لك حاجة عند الكلب أعزكم الله قول له يا سيدي طبعا الكلام ده غلط غلط ليه لأنه في حاجات كتيرة غلط أول حاجة أنه وصف إنسان بأنه كلب وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم الحاجة التانية أنه دي فيها دعوة للذلة والمهانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانة عن كده قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحاجة التانية إن هو قال لإنسان قد يكون الإنسان ده منافق وهو عمال بينافقوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان نقول للمنافق انه سيد قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فانه ان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم حاجه الثالثه إن كده الإنسان بيتعامل مع كل إنسان بوجهه بيتعامل مع ده بوجه وده بوجه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيام لسانان من نار إنما إن كنت بتتألف قلب إنسان لإنه إنسان شرير وإنت ليك مصطحة وعايز تأخذها فمش تقول له بقى تجرسنا وحبيبنا وواء إنما ممكن تقول له حضرتك وإستيبتك وإزاي حضرتك وإزايك الله خير نبارك الله فيك وتدعيله ولكن ما تنفقوش واضح أحيانا تلاقي واحد عمال بيخدع في الناس ويغش في الميزان ويضحك على الناس ينوط ويقول تسعينها مش عايف عملها ازاي ويدوم بضاعة مخشوشة فواحد بيسأله بيقول له بتعمل كده ليه بيقول له يا حبيب قلب انت مدرتش المثل بيقول لك الرزق يحب الخفية ويحب الفهلوة مين قال ان رزق يحب الخفية عمر ما كان الرزق بتاع خفية وهل الخفية والفهلوة هتعطي الانسان رزقه اكتر من اللي ربنا قدره كلام ده مش ممكن ربنا قدر للانسان رزقه معين لا الفهلوة هتزوده ولا الخفية هتزوده ولا العدم القدرة على الخفية والفهلوة هتقلل الرزق وفي السماء رزقكم وما تعدون وأبواب الرزق حبيب قلبه عمرها ما كانت لا في الخفية ولا في الفهلوة إنما أبواب الرزق في الطقوة ومي يتقل الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب في التوكل وإحنا قلنا في موضوع ده في التوكل ومي يتوقع الله فهو حسبه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذوا الخماصا وتروح بطانة يبقى الأصل في كل دوت ان انا ما اظنش ان خداع الناس وان السرقة دي هتزود في الرزق بالعكس ده انا حتى لو حصلت على فلوس كتيرة ربنا مش هيبارك طول ما الفلوس جاي من الحرام واللي جاي من الحرام دايما نرايح في الحرام واحد بيحسن للناس وبيكرم الناس وعمره ما بيتأخر عن حد ابدا فجاي واحد عايز بنعمل الخير ده يقول له يا أخي أنت مسمعتش المثل اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه ده أنت مهما أحسنت للناس هتشوف منهم شر حتى لو احترضنا يا جماعة أن فعلا أن حضرتك أحسنت الواحد واثنين والثلاثة واربعة وعشرة والناس دي تأسائت إليك هل ده يمنعك من ان أنت تمارس الخير مع الناس عمره ما يمنعك لأن أنت بتعمل عمل يمين لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حظنا على أن نفعل الخير اعمل الخير أخي حبيبي. في الإنسان اللي يستحق والإنسان اللي ما يستحقش فإن لم يكن أهلا للخير فأنت أهلا للخير حيانا واحد بيضحك على واحد وبيغشه وبيخدعه وراح مديله بضاعة مش مظبوطه او مديله حاجة مش مش مش اصليه وبعدين صاحبه بيساله يقول له عملت ايه مع فلان يقول له اسكت شو تعرفش هو عامل نصب ده انا لبسته العمه طبعا كلمة لبسته العمة معناها اني خدعته ومعناها لانسان لأن دوت غبي وانا قدرت ان انا اخدعه وانتم عارفين ان الكلام ده غلط للسبب لان مين اللي بيلبس العمة اهل العلم العلماء ورثه الانبياء كانه عايز يقول ان اللي بيلبسوا العمه دول ناس ما همش اذكياء دول اغبياء وأنا عشان كده لبست العمة هو هتقول كلمة لبست العمة ان العمة دي لا يلبسها الا العلماء والفقهاء من ضمن الامثال المنتشرة بين الناس وهي مثل غلط الحقيقة ان الناس من كتر ما الدنيا بقت فحلا حياة مدية جامدة شوية كده والدنيا بقى اصبحت كلها شهوات وملهيات فاصبح المثل السائد فلان يقول له فلان يا فلان انت يا ابني ليه ما بتكونش مستقبلك انت ليه ما بتجيبش فلوس كتير ليه ما بتعملش بيزنس انت منتش عارف المثل اللي بيقول اللي معاه قرش يسوي قرش واللي معهوش قرش ما يسويش حاجة والمثل ده الحقيقة غلط لان الانسان قمته في ايمانه واخلاقه وتقواه قال جل وعلا ان اكرمكم عند الله أطقاكم وكان سيدنا بلال كان فقير جدا ورغم ذلك النبي سمع صوت أقدامه في الجنة وبشره بأن الجنة مشتقاله وأبو لهب كان غني جدا لكن كان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هو من أهل النار وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وده معنى الكلام دوت معنا المثل ده اللي معها إرشيس وإرش معناها إن لو كان واحد كافر وغني يبقى ليه قيمه ولو كان واحد فقير ومؤمن ملوش قيمة طبعا الكلام ده كله غلط اللي معاه ايمان يسوى كل حاجة واللي معاه قرش مع ايمان برضو يسوى لكن مش القرش هو المقياس ومش الفلوس هي المقياس تعالوا نكمل امثله ولكن بعد الفاصل صلوا على حبيبكم ورحمه وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد مرحبا بكم اخواني واخواتي بعد الفاصل مرة ثانيه ما زلنا لسه في صراع مع الامثال عشان نصحح المفاهيم وعشان ناخد دين بعض الجنة الرحمن سبحانه تعالى ونكون بكده ضربنا الشيطان بالضربة القضية ويبدأ لمس اكتاف تعالوا نشوف بعض المفاهيم اللي موجودة وهي غلط فعلا واحد بيكلم ابنه فبيقول له يا ابن سافر اوروبا سنتين تلاتة جمع اشين انت عارف يا حبيبي الزمن صعب وانت عارف على رأي المثل القرش الابيض ينفع في اليوم لسود طبعا هنا غلطة من حاجتين حاجة الاونية إن دي دعوة لكنز المال وقد قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار الجهنم، فتقوى بها الجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فضوكم ما كنتم تكنزون. الآفة الثانية والمشكلة الثانية انه بيتشائم وبيسمي اليوم إنه يوم اسود وكلها أيام ربنا وأيام ربنا كلها جميلة ما دامت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن المرحوزة اللي عايز اقولها عشان برضو المسألة احنا بنقول الآفة وعلاجها مفيش مانها يا جماعة ان احنا نشيل شين على جنب تحسبا لأي ظروف شيء طبيعة أي بيت لازم يكون فيه إرشام مشالين. الزوجة تعبت الأولاد محتاجين فلوس مدارس محتاجين يشتروا ملابس يجددوا البيت يجيبوا عربية يأي حاجة مفيش مشكلة لكن ما بقاش الأصل وإن أنا بكنز كل قرش بيجيني وما اطلعش زكاة ماله وفي نفس الوقت بسمي القرش الابيض إن القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود ممكن نقول المثل ونغير الكالر يعني ممكن نقول القرش الابيض بينفع في يوم الأخضر بلاش كلمة الاسود لإن فيها شيء من التشاؤم طيب واحد لقى صاحبه رايح بيزكي بيدفع مال الزكاه بتاعته ف بيقول له